أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد زوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا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 واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبثن فعدهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض وأولاد الاحمال أجلهن أن يَضَعْنَ يضعن حملهن وَمَن يَتَقِلَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذلك أمر الله أنزله إليكم، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرَهُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُهُنَّ لِتُضَيِّقُ عَلَيْهِنَّ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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها أبدا قد أَحْسَنَ الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا